يا ليل لا تسأل عن أهل التعاليل في غيرها هذا الزمان أسحرون قبل حبل سحرها عقولا وججيل ومن نوكيا وإيام عزها خذونا يكفي شعارها عن كثير التفاصيل يشير بالقضمة الغلطة أبونا هم يزرعون ويقطفون المحاصيل وحنا على هواش الجديد اتركنا الليل يقضي بين حدث وتحميل وعن سلم جلسات الرجال احرفنا ما عاد يلزم بالمجالس معامل أهمها بالواي فاي اشبكونا قرنا بعصر التقنية والتهاويل وبثنين من خمس الحواس احصرونا صارت سوالفنا طرق المراسيل رغم عنم في حساسنا بلدونا بسم التواصل يقطعونا المواصيل وعلى مقاس عقولنا قسمونا الوات ما هو شين وتويتر حلي الضين بل يعقبهم غربلونا ناس ان تجرى صوتها بالمواوين وناس ان ترويج السماجها بلونا برلنق والدجة وكيك المهابيل أظهر خبار عيالنا وفرحنا